ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لبوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنظر كنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع